فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التقاض ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته, يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات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 ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون الله أكبر سمع الله لمن حمده أبنى هانا كلا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 عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده أبنا ولك الحكيم আসসালামু তোমার রহমতুল আসসাল الله তোমার الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ما لك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وللضاولين يا أيها ابي اذا طلقتم النساء فطلقوهن عدتهن وراخص العده واحصل العده واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا ولا يخرجن الا ان يائتين بفاحشه مبينه واتركوا حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه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 ان يئوتن ثم عدتهن ثلاثه اشهر ولاي لم يحض واولات الاحمال كانهن ان يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من امره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 فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن واعتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر He faces he listens, sister My question is about the beard about Imamati. What are the people believe in? He answers... So number one is the help of Allah. He satisfies in the light of glorious Quran and authentic hadith. If Allah helps you, believe me, you have to get success. Catch Dr. Zakir. Then we the next call, please. To get convincing and valid answers, ডায়াল করুন জাকির কে প্রতি শনিবার রাত সাড়ে সকাল সাড়ে আদর্শ পরিবার চেষ্টা করতে হবে মন্দ কাজের নিষেধ কর্নাত যাবার কি উপায় তা করে মানুষ জান্নাত লাভ করতে পারে না পিতামাতাকে উপেক্ষা করে সবচেয়ে বড়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 ذهب postcss على امرها وكان عاقبه امرها خسرا اعد الله لهم عدانا شديدا فاتقوا الله فاتقوا الله يا اول الالباب الذين آمنوا قد انزل الله اليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم هي مبينات ليخرج الذين امنوا ليخرج الذين امنوا واعملوا الصالحات من الظلمات الى النور ومن يقم بالله ويعمل صالحا يدخله جنات يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها دين ربنا ابدا قد احسن الله له رزقا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهم يتنزل الامر بينهم لتعلم لتعلم ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده أبناء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 اِلْتَذُبَ اِلَى الله فَقَد صَرَت قُلُوبُكُم ها وَاِن تَظَاهَرُوا عَلَيْهِ وَاِن تَظَاهَرُوا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجَبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنَّ اللهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجَبْرِيلُ وَصَالِحُ بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات, مسلمات مؤمنات طالتات مبينة قُودَهنَاسَ والحجارةُ عليها ملائكةٌ غِلاظٌ شدادٌ لا يعصون الله لا يعصون الله ما أمرهم ويسألون ما يؤمرون يا أيها الذين كفرون تعتذرون اليوم ما تجزون ما كنتم تعملون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 يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ واغلظ عليهم واغلظ عليهم مأواهم جهنم وبئس المصير <تصفيق> الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده أبنى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 وَذَكِّرْ الله ظَلَمَ مَثَلَ الَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ ونجني, وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَمَرْيَمَ ابْنَةَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا ف فخنا في موش وصدق وصدق بكمات رها وك به وصدقت, وصدقت ب كلماتربها وكت به ووكت من الق الله أكبر الله لمن حمده أبنى ولك الحمد الله أكبر أمين السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله الله السلام عليكم الله मुस्लिम अवर्जन के इसलमे दावे बुनियादी नीति समूह देखो মুসলিম জীবনের মূল ভিত্তি প্রতি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটায় পুনঃ সম্প্রচার সকাল ছটায় বাংলাদেশে বাংলায় ডাক্তার জাকিরের আন্তরিক বার্তা পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি বৃদ্ধি পাওয়া ধর্ম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 जाते आनव जर सकल समस्या समाधान पृथ्वी समाधान